خير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء. أن الله له ملك والأرض وما لكم لم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل السواب قد كف عن من أهل الكتاب لو يغضونكم من بعد إيمانكم كفّا عن حسد من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 إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم صَيِّر وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كان هودا أَوْ نصارا اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَٰنْتُمْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقال الذين يهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُبْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يضيع السماوات والارض واذا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 ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من قُلْ قل إن هدى الله هم ولين اتبعت أهواء تلاوته أولئك به، وَمَن يكفر به فأولئك قوم العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ابتلى <تصفيق> ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس إماما Yeah. اَخْذُهُمْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاهِدْنَا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمنا ورزق أهله مِنَ ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن ولقد جاءتكم بهذا الكمال وارتكعه المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أم موسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت بَنَا وَأَبْعَثُ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَابِهَا فَأَلَكُمُ الدِّينِ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإنك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحد ونحن له مسلمون تلك أمة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 صارا تهتدوا قلب إبراهيم وما كان من المشركين قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا إِلَى إِبْرَاهِيمُ أسباق وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبيون من رب ونفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم شكاق الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أن تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم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 كنتم شهداء كنتم علمده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم